وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا இவன இவ ரீமவ இவயும்ப உரில் ஐடிவல் அவரு இன்ன لنسنعهم بصالصه ذكر الداو وانهم عندنا من المصفين الاخياء واذكر اسماعيل واليسعوذ الكفل وكل من الاخياء هذا ذكر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 وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب انها غانم رزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب رَأْهَنَ مَا يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا ூம்ல மர்ஹம் விதம் நவிசல் கூ ரூப وعفا في النار